يوم إذن تعرضون لا تخف منكم خافية فأم من أُتي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابي إني ظن. تؤني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِهِ وَلَمْ أَدِرِ مَا حِسَابِهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِ مَالِهِ مَا هلك عني سلطانيه ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا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 وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل